Ya ayuhanas u takurabakum levi kala kakumin nafsi wahidah wa khalakaminhaza wa jaha. Obatha min humarija m katira wani sa a wa takullaha levi tas aluna bihi walakhan inna lahakan alaikum rakiba. Ya ayuhalavina u takullaha wa kulu kawlaum sadidah, yuslahlaqumu ama lakum, wayakfur lakum zunu bakum, omayuta illah wa rasulahu fakadhafaza nawima.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 بشرحنا لآخر فصوله <تصفيق> قال الشوكان رحمه الله ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها والحمل لها سنة والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولا بأس بالضرح واللحد أولى ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات ولا يرفع القبر زيادة على شبر والزيارة للموتى مشروع ويقف الزائر مستقبلا للقبلة ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات والتعزية مشروعة وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت كما تلاحظون فهذا الفصل طويل بعض الشيء ولكننا نكتفي كما درجنا على ذلك بإيراد الأحكام الشرعية مع ذكر أدلتها دون التفصيل في ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا قال رحمه الله تعالى ويكون المشي سَرِيعًا أي عند حمل الجنازة يكون المشي سريعا ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وهذا حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري وغيره. كذلك يستدل على المشي سريعا بالجنازة بما رواه عبد الرحمن بن جوشن أنه قال كنت في جنازة كنت في جنازة عبد الرحمن بن ساموره. فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم أي أنهم يريدون المشي بهذه الجنازة ببطء فلاحقهم أبو بكر الصحابي المعروف فلاحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا وهذا الرمل هو نوع من الإسرع بين المشي والعدو هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن وصححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع ونقل عن جماعة من العلماء استحباب الإسرائي بالجنازة نقل عنهم استحباب الإسرائي بالجنازة <تصفيق> وقد ذهب بعض أهل العلم منهم ابن حزم وغيره إلى وجوب الإسرائي بالجنازة ولا شك أن الأدلة فيها أمر بذلك والأمر يفيد الوجوب وهذه مسألة نسبية إضافية مسألة الإسرائي هذه مسألة نسبية فلا شك أن يستحب الإصراع بها بأن يكون الناظر إلى هذه الجنازة وهي تتحرك يدرك بأنها بأن أصحابها لا يمشون بها مشيا عاديا بل هم يسرعون بها أما كيفية الإصراع وتحديده ووضع مقادير له فهذا مما لم يأتي به الشرع بتحديد واضح ولكن يعرف هذا بالعفو وأنكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد على بعض المبتدعة في زمانه ممن يبطئون في حمل الجنازة فقال وأما دبيب الناس خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب واليهود انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ومنه يعلم ما يقع من مخالفات للسنة عند حمل بعض الجنازات التي قد تكون تتميز عن غيرها من الجنازات الأخرى فيتم حملها والإبطاء بالمشي بها وهذا كله مخالف للسنة قوله والمشي معها سنة هذا ظاهر بحمد الله سبحانه وتعالى دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز هذا هو الشاهد عندنا وإجابة الدعوة وتشمية العاطس فاتباعها سنة ولا شك في ذلك واتباعها يكون من عند أهلها حتى الصلاة عليها أو من عند أهلها حتى الفراغ منها ودفنها وكلاهما فيه أجر عظيم ولكن الثاني فيه أجر أعظم وأكبر دليل هذا التفضيل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان من الأجر قيل رسول الله وما القراطان قال كل قراءات مثل جبل أحد مثل جبل أحد الأولى في هذا الباب الأولى للنساء عدم اتباع الجنائز وقلنا بأن هذا أولى فقط لأن النهي الواردة عن اتباع الجنائز إنما هو للتنزيه كما قال جماعة من أهل العلم وذلك واضح من حديث أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذا أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا يعني بر... برواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووردت رواية أخرى عند مسلم وعند البخاري أيضا وفيها أمرنا وفيها كنا ننهى كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وكلاهما يفيد نفس الشيء لأن قولها رضي الله عنها كنا ننهى يفيد أن ذلك كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفيد أيضا أن الناهية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعزم علينا فدل على أن الكراهه للتنزيه والحمل له أسنة حمل الجنازة سنة وقد ورد في استحباب حمل الجنازة آثار عن كثير من الصحابة قد لا تخلو من ضعف ولكن بعضها يقول البعض الآخر فمنها حديث ابن مسعود موقوفا عليه أي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع وهذا حديث أخرجه ابن ماجه وغيره وهو حسن لغيره حسن بشواهده إذن هذه سنة عن كثير من الصحابة وهي السنة العملية التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا درج المسلمون على حمل جنائزهم لذلك ذهب بعض أهل العلم تطبيقا لهذه السنة العملية إلى كراهة حمل الجنائز على السيارات أو ما يشابه ذلك وقالوا إن في ذلك أولا تشبهان بأهل الكتاب وفي ذلك مخالفة لهذه السنة العملية وفي ذلك أيضا مفاسد أخرى يمكن أن تنظر في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني حفظه الله فقد ذكر في الباب مفاسد في مسألة حمل الجنازة على السيارات قال قال رحمه الله والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء ذلك أنه يجوز المشي أمام الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن شمالها ويكون قريبا منها إلا الراكب إلا الراكبة فيسير خلفها دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها وهذا حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن الأربع كذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته ما رواه لنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها وهذا حديث أخرجه الطحاوي بسند صحيح فدل على جواز الأمرين بقي هل المشي أمامها أفضل أم المشي خلفها قال كثير من أهل العلم أن الأمر هنا واسع أن الأمر هنا واسع ولكن ورد ما يفيد أفضلية المشي خلفها من قول علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنها المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. كفضل صلاة الرجل على صلاة الرجل في جماعة على صلاة الفذ على صلاته فذن وهذا أثر صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه حسنه الحافظ وحسن اسناده الحافظ نحمكم الله وهو موقوف على علي ولكن يستفاد منه في هذا الباب. أما قوله رحمه الله ويكره الركوب فيقال بأن هذه الكراهه إنما هي للتنزيه لأن قد ورد ما يفيد جواز الركوب مع الجنازة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم والراكب يسير خلف الجنازة ولكن ما جعلنا نقول بالكراهة هو ما رواه ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأباء يركبها فلما انصرف أتي يعني لما تم دفن الجنازة والانتهاء من أمرها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له يعني فأسئل عن ذلك فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت فلما ذهبوا ركبت أخرجه أبو داود وغيره فيقال إذن للجمع بين الحديثين أن كراهة الركوب للتنزيه فقط بمعنى الأولى المشي معها لا الركوب قوله ويحرم النعل لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان إذا مات له الميت قال لا تؤذن به أحدا لا تخبر به أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ينهى عن النعي هذا حديث أخرجه الإمام أحمد أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الحافظ في الفتح اسناده حسن طيب النعي في اللغة هو مطلق الإخباري بموت الميت، مطلق الإخباري بموت الميت. ولكن قد وردت أحاديث تدل على جواز بعض أنواع النعى، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى إلى صحابته النجاشي، ملك الحبشة لما مات، ثم قام وصلى عليه صلاة الغائب، وكبر أربعا كما جاء في الحديث الذي ذكرنا فيما قبل. ومنها ومنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعى في الخطبة على المنبر الصحابة الذين قتلوا في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة نعاهم إلى صحابته ومنه أيضا من الأدلة أيضا أن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد لما ماتت ولم يخبر أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتها قال لهم أهلا آذنتموني يعني كان عليكم أن تخبروني فهذه الأدلة تفيد جواز النعي إن كان هذا النعي مطلق إخبار بموت الميت خصوصا يتأكد الأمر بل يجب إن كان هذا النعي ضروريا لأن الميت لا يجد من يكفنه أو من يغسله أو من يدفنه أو غير ذلك ففي هذه الحالة يكون النعي لازما أما الناعي الذي يحرم فهو نعي الجاهلية فهو نعي الجاهلية كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ترجمة للبخاري رحمه الله تعالى البخاري ترجم في كتابه الصحيح باب الرجل ينعى ينع إلى أهل الميت بنفسه هذه الترجمة للبخاري فجاء الحافظ بعدها وقال وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعون طيب ماذا كان أهل الجاهلية يصنعون؟ كانوا يرسلون من يدق على الأبواب ويصيح في الأسواق وغيرها ويخبر بموت الميت بشكل بشكل جاهلي يعني بالصياح وما قد يصاحب ذلك من أمور أخرى غير مشروعة من نياحة أو غيرها فهذا هو الذي يؤكد حرمة النعي وهذا هو النعي غير الجائز قوله والنياحة أي تحرم النياحة والنياحة أمر زائد على البكاء ليس بكاء فحسب بل هو أمر زائد على البكاء قال ابن العرب رحمه الله تعالى النوح ما كانت الجاهلية تفعل كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربنا وجوههن. فبنو العرب هنا يشرح لنا معنى النياحة التي كانت في الجاهلية والتي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وإلا فمطلق البكاء ليس فيه حرج وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى في مناسبات معروفة. دليل مسألة حرمة النياحة حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمة من أمر الجاهلية لا لا يتركونهن هي من أمر الجاهلية وتسربت إلى أمة الإسلام وستبقى في أمة الإسلام قال الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال أيضا النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال أي ثوب سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله تعالى وعيد شديد في مسألة النياحة هذا وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنة كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وهذا حديث صحيح أخرجه إمام مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة ابنه إبراهيم القلب يحزن القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب فهذا هو البكاء المشروع الطبيعي الفطري في الإنسان أما ما عداه من نياحة أهل الجاهلية فهو حرام قطعا ولا شك في ذلك ولا خلاف بين أهل العلم طيب على النياحة هذه يحمل ما جاء في بعض الأحاديث من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فكثير من أهل العلم حملوا هذا الحديث أو البكاء هنا على النياحة وإلا فمطلق البكاء غير داخل في مفهوم هذا الحديث قال الشوكان واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور أي الأمور غير المشروعة التي يفعلها بعض الناس وهي أمور محداثة مبتدعة في باب اتباع الجنائز وأدلة هذا القول الكثيرة منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا بنار بصوت ولا بنار وهذا حديث أخرجه الإمام أبو داود وأخرجه الإمام أحمد و هو حسن بشواهده. كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نهى أن تتبع جنازته بمجمار، يعني بهذا الذي يوضع فيه النار وغير ذلك. وهذا أيضا حديث اسناده حسن. كذلك عمرو بن العاص هذه أثر عن الصحابة تفيد ما ذكره الشوكاني. عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فإذا أنا مدت فلا تصحبني نائحة ولا نار. ثم هناك آثار متعددة عن الصحابة اجتزأت عن ذكرها بما ذكرت هنا من هذه الآثار والأحاديث مسألة شق الجيوب وهذه, وهذه المسائل والدعاء بالويل والثبور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ليس منا من ضرب الخدود ليس منا ليس وهذا وعيد شديد ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعو الجاهلية طيب يلحق بهذه المسائل التي ذكرها الشوكاني رحمة الله يلحق بها أيضا هذه الأذكار أو الدعاءات التي يفعلها بعض الناس مع الجنائز ومطلق رفع الصوت مع الجنازة مطلق رفع الصوت مع الجنازة منهي عنه وذلك لما قاله قيس بن عباده من التابعين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وهذا من المسائل المعروفة في دين الإسلام الصحيح لأن مسألة اتباع الجنازة بالصوت أو بالدعاءات هذا من المسائل التي دخلت إلى ديننا من عند النصارى وفيه تشبه بالنصارى هذا من فعل النصارى لا من فعل أهل الإسلام كما أن السكوت عند اتباع الجنازة يحقق المطلوب من اتعاظ القلب وتذكر الآخرة ويعني استجماع الجوارح وغيرها للاستغفار الميت وغير ذلك من المسائل التي لا تتحقق إلا بالسكوت عند اتباع جنازة وقد أنكر إمام النووي رحمه الله تعالى هذه البدعة التي يظهر أنه أنها كانت موجودة في زمنه أنكر ذلك في كتابه الأذكار فلينظر هناك له نص في المسألة قيم قال ولا يقعد المتابع لها حتى توضع والقيام لها منسخ طيب القيام للجنازة المقصود به نوعان القيام لها إذا مرت يعني إذا مرت أمام الإنسان وكان قاعدا يقوم لها وقيام ثاني هو قيام المشيع لها المشيع للجنازة يقوم ويبقى قائما حتى تدفن الجناز بمعنى لا يقعد حتى تدفن الجنازة والراجح أنك كليهما هذين النوعين من القيام منسوخ ودليل ذلك أحاديث وآثار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كما أخرج ذلك الإمام مسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا وهذا يبين نسخة القيام بالقعد طيب وهذا القيام المذكور في, هذه في هذا الحديث قيام مطلق يعني قد يدخل فيه النوع الأول وقد يدخل فيه النوع الثاني كذلك عن علي بن أبي طالب أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس وهذا حديث صحيح عن عند الإمام أحمد وابن حبان وهو أصرح. في مسألة النسخ من الحديث الأول لأن الحديث الأول فيه فقط جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيامه وجلوس الصحابة بعد قيامهم أما الحديث الثاني فلا يحتمل إلا النسخ لأن فيه الأمر بالجلوس بعد الأمر بالقيام أما وقد وردت أيضا هناك أحاديث صريحة في النوع الثاني فقط من القيام يعني القيام المشيء حتى تدفن الجنازة وذلك عن مسعود بن الحكم أنه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع يعني هذه الجنازة والمشيعون لها فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن يجلسوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام هذا حديث أخرجه الطحاوي بسند قال عنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز حسن طيب ونمر إلى الفصل الآخر الذي نريد شرحه وهو مسألة دفن الميت قال الشوكاني ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ومن الأمور الثابتة في الشريعة بحيث لا يعلم فيها خلاف معتبر والسنة الدفن في المقبرة يعني في مكان خاص للدفن إلا بالنسبة لشهداء المعركة فإنهم يدفنون في مكان المعركة كما ثبت ذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزواته الكثيرة و. يجب إعماق القبر وتحسينه وذلك لما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احفروا وأعمقوا وأحسنوا وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والإمام النسائي والترمذي، فأخرجه أبو داود مش أبو داود والنسائي والترمذي يعني أصحاب السنة قال ولا بأس بالضرح واللحد أولى طيب هذه مسألة الضرح أو الشق واللحد طيب وكلاهما نوع من أنواع القبر طيب الضرح أو الشق هو أن يكون الحفر إلى أسفل كما قال علماء اللغة أن يكون الحفر إلى أسفل مثل, مثل النهر يعني مثل مدير النهر وأما اللحد فهو أن يكون الشق في عرض القبر يعني هذا هو القبر ثم الشق في عرضه في اتجاه القبلة في جهة القبلة لأن سوف نرى بأن الميت يدفن ويوضع على جنبه الأيمن ويدفن وجهه تجاه القبلة فاللحد هو هذا الذي يكون يعني شق في تجاه القبلة وفي عرض القبر طيب فهذان نوعان من القبر كلاهما جائز, كلاهما جائز لأحاديث دلت على جواز الأمرين منها عن أنس رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد يلحد واضبطها يلحد ولا تضبطها يلحد يلحد وآخر يضرح أي واحد متخصص في اللحود والآخر في الأضرحة فقالوا نستخير يعني الصحابة لم يعرفوا ما يجب فعله بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فمن كان أسرع فأيهما سبق أخذنه طيب فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحدي فألحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد وقال عنه الحافظ في التلخيص اسناده حسن طيب كذلك يعني هذه هذا حديث يدل على جواز الأمرين ولكن هناك حديث أخرى تدل على جواز الأمرين ولكن هناك ما يدل على أن اللحده أولى وأفضل من الشق وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إن كان حديث وإن كان هذا الحديث في سنده بعض الضعف فإن له شواهد فإن له شواهد قد يرتقي بها إلى درجة الحسن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا اللحد لنا والشق لغيرنا فيفيد أفضلية اللحد على الشق قال الإمام النووي وله في كتابه المجموعة هذا جمع نفيس بين هاتين المسألتين فقال أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائز يعني كلاهما جائز قال لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة لأننا ذكرنا أن اللحد أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا فإن كانت الأرض صلبة لا, تنهار لا ينهار ترابها فاللحد أفضل وإن كانت الأرض رخوة ينهار ترابها بسهولة فعند ذلك يقدم الشق ويقال بأن الشق أفضل فهذا كلام نفيس للإمام النووي رحمه الله تعالى الشوكاني رحمه الله ويدخل الميت من مؤخر القبر من مؤخر القبر دليله حديث أبي إسحاق أنه قال أوصل حارث أن يصلي عليه أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر من قبل رجل القبر وهذا هو قول الشوكاني مؤخر القبر وقال هذا من السنة هذا من السنة وقول الصحابة هذا من السنة يفيد ما يعني يحكم له بالرفع أخرجه هذا الأثر أخرجه الإمام أبو داود وغيره بسند له شواهد له شواهد أما الأحاديث هناك أحاديث فيها أن الصحابة أدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذه الكيفية بمعنى أنهم أدخلوه من قبل القبلة أو غير ذلك فهذه كلها أسانيدها لا تخلو من مقال وأنكر الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله أنكر هذه الـ الـ الآثار جملة وتفصيلا وأنكر متونها فوق كلامه عن أسانيدها. فتنظر هذه المسائل ففيها فوائد ونحن لا نريد التفصيل أكثر. قال ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا. يعني مستقبلا القبلة. طيب هذا مما جر عليه العمل بين المسلمين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يجعل في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة أو قبالة القبلة ورأسه ورجلاه يعني عن يمين القبلة وشمالها وهذا مما لا يعلم فيه خلاف وكما قال ابن حزم رحمه الله كل مقبرة في الأرض فهي هكذا كل مقبرة في الأرض فهي هكذا يقال أيضا أن الذي يعني في هذا الباب أن الذي يضع الميت في القبر يستحب له أن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله في رواية وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في حديث ابن عمر عند أصحاب السنة قوله ويستحب لمن عند عند القبر ويستحب حث التراب من كل من حضر ثلاثة حثيات، وذلك لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة، وهذا حديث يعني حسن، أخرجه ابن ماجه وقال الإمام النووي عنه اسناده جيد. ولكن لا يقال كما استحب ذلك بعض أهل العلم لا يقال بعض الأذكار المبتدعة مع كل حثية من الحثيات لأن هذا مما لم يرد في السنة فورد الحثي فقط ولم يرد شيء من القول أو من الذكر عند هذه الحثيات ولا يرفع القبر زيادة على شبر لأن هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُلحد له لحد ونصب عليه اللبن, الأجر اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحو من شبر ورفع قبره من الأرض نحو من شبر أخرجه ابن حبان بسند حسن وهذا يدل على أن الصحابة هذا ما فعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن هذا هو مقدار تقريبا هو مقدار التراب الذي يزال من القبر ويشغل الميت مكانه بدلا هو تقريبا هذا ذلك قال الشافعي رحمه الله وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره يعني التراب اللي في القبر يوضع فيه ولا يزاد عليه تراب من غيره لأنه إذا زيد ارتفع جدا ارتفع القبر وهذا منهي عنه وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض أي يرفع على وجه الأرض شبرا أو نحوه شبرا أو نحوه وهذا هو هذه هي السنة وهذا التي قاله الشافعي رحمه الله وجه جدا ومن المسائل المعلومة من الشريعة أننا منهيون عن رفع القبور وأن تكون القبور مشرفة وغير ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب سرية وأمره أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سوه ولا قبرا مشرفا إلا سوه وكما تعرفون فالمخالفات في هذا الباب عديدة جدا مخالفات السنة في هذا الزمان لهذه السنة المعروفة يعني لا أريد أن أفصل وإنما هي كثيرة جدا وأنتم تعرفون هذه المسائل قوله هو الزيارة للموتى مشروعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المعروف إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة فإنها تذكركم الآخر وهذا حديث صحيح عن بريدة بن الحصيب وزاد في رواية أخرى عند مسلم وغيره فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقول هجرة ولا تقول هجرة يعني لا تقول كلاما يعني مرفوضا من الشريعة أو رفضته الشريعة أو ممنوعا يعني في الشريعة وكأن هذه الكلمة أو هذه الزيادة مقيدة لمطلق زيارة لمطلق مشروعية زيارة القبور. لأن الذي يزور القبور ليتعظ ويتذكر الآخرة كما ورد في الرواية الأولى فإنها تذكركم الآخرة فهذا مطلوب ولا نهي فيه البتة وأما الذي يزور القبور ثم يفعل عندها أشياء منكرة من شركيات من دعاء لهذا القبر أو لصاحبه أو استغاثة به أو صلاة عنده أو عليه أو قعود على القبر أو غير ذلك من المسائل التي هي معروفة أنها منهي عنها في الشريعة وهي ذريعة من أكبر ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى فالذي يزور القبر على هذا الأساس فهو منهي عن زيارته لهذه الأدلة التي ذكرنا بالنسبة للنساء الراجح أن الزيارة لهن كذلك مشروع. وذلك لأحاديث حفظتها لنا أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها منها ذلك الحديث الطويل الذي في آخره أنه أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا زارت القبر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليك على أهل الديار من مسلمين ومؤمنين إلى آخر الحديث ومنها كذلك أنها رجعت من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فلما سألها بعض الناس قالوا لها أليس قد ناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فقالت رضي الله عنها نعم ثم أمر بزيارتها نعم ثم أمر بزيارتها ففهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الأمر بزيارة القبور بعد النهي عن ذلك عام لا دليل على تخصيص الرجال به دون النساء وهذا أمر نعم أما الأحاديث التي فيها أما حديث يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور لعن زوارات القبور هذا اللفظ هو الصحيح وفيه صيغة مبالغة لأن فعال هذه صيغة من صيغ المبالغة قال القرطبي فالنهي إنما هو للمكثرات من الزيارة النهي إنما هو للمكثرات من الزيارة ويتأكد النهي في حق النساء إن كانت هذه المرأة التي تزور القبر قد تفعل أشياء هي مخالفة للشريعة من نياحة أو من صياح أو من تبرج أو غير ذلك من المسائل التي قد تفعلها النساء في هذا الزمان وفي ذلك عدم مراعاة لهذه القبور ولحرمة المقبرة وغير ذلك من المسائل لأن المقبرة إنما تذكر الآخرة والزيارة ينبغي أن تكون لتذكر الآخرة لا لغير ذلك كذلك من الأدلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة التي كانت جالسة وهي تبكي على قبر لها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري إلى غير ذلك ولم يصرح بل لم ينهها عن زيارة هذا القبر ولم يصرح بذلك وتكلف كثير من الناس في هذا الباب تكلفات بعيدة عن يسر الشريعة ومقاصدها المعروفة. قوله رحمه الله ويقف الزائر مستقبلا للقبلة لأن الزائر عند زيارة القبر يشرع له الدعاء إما من الدعاء المأثور الذي سوف نذكره وإما مطلق الاستغفار للميت أو غير ذلك والدعاء كما تعرفون كما جاء في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة هو العبادة أما حديث الدعاء مخ العبادة ففيه ضعف الدعاء هو العبادة وإذا كان عبادة فينبغي عند أدائها استقبال ما يستقبل عند العبادات الأخرى من صلاة أو غيرها وهذا هو ما قال شيخ الإسلام نوتيما وغيره من أهل العلم من أن الدعاء يستقبل له ما يستقبل للصلاة يعني القبلة قال وهذا كلام يعني بن نوتيما رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء اقتضاء الصلاة المستقيم ويعني ينظر في في هذا الكتاب كذلك أخرج أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة جلس مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة فهذه مسائل ومن هنا يعلم خطأ الذين يستقبلون القبر أو غير ذلك من المسائل التي قد تكون قد مفضية إلى ما هو أكبر من شرك أو غير ذلك وعند الزيارا يقول كما جاء في الدعاء المأثور السلام عليكم دار قوم مؤمنين إن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية كما أخرج ذلك الإمام مسلم وغيره قوله هو يحرم اتخاذ القبور مساجد هذا وما وما يأتي بعده من المسائل التي أنصحكم لمن أراد التوسع فيها بأن يرجع إلى رسالة لطيفة في بابها ونفيسة للشيخ الألباني حفظه الله تعالى اسمها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ففي هذه الرسالة تفصيل لهذه الأبواب التي سوف نتكلم عنها النهي عن اتخاذ القبور مساجد فيها أحاديث كثيرة جدا وصحيحة في الصحيحين وفي غيرها من أصحاب عند أصحاب السنة منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذ قبور أنبيائهم مساجد ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها إلى غير ذلك الأحاديث فيها كثيرة ومعروفة ويحرم قوله ويحرم زخرفتها وتسريجها والقعود عليها في ذلك أحاديث منها ما أخرجه الإمام مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أن يجصص القبر والتجصيص يعني بالجص نوع من أنواع التزيين والزخرفة، وأن يقعد عليه، وفيه دليل على قوله والقعود عليها، يعني منهي عن ذلك، وأن يبنى عليه، يعني حتى يصبح بناءا مشرفا إلى غير ذلك، أو يزاد عليه، أو يكتب عليه، وفيه أيضا النهي عن الكتابة عن الميت ولا يعني يكتب على الميت إلا انتاكد انتاكد تأكدت الحاجة إلى ذلك بحيث إن وضعت عليها حجرا أو نحوه مما يعرف به ويعلم لم يكفك هذا الحجر أو لم يكفك القضيب الذي تضعه أو غير ذلك في هذه الحالة فقط يشرع الكتابة عليه يعني كتابة اسم الميت وغير ذلك أما في الحالات الأخرى فلا يجوز لهذا الحديث الصريح في المسألة ولا يكتب عليه كذلك ينهى عن القعود عليه لحديث أبي هريرة قال لان يجلس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من أن يجلس على قبر هذا حديث صحيح اخرجه الامام احمد قوله وتسريجها المراد بتسريجها فيما يظهر الله اعلم ايقاد السروج عندها ايقاد السروج عندها وقد يستدل البعض بحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ولكن هذا الحديث فيه ضعف فيه ضاع وإنما يعني تسريجها ينهى عنه لأسباب منها أنه بذع محدثة ما كانت عند الصحابة ما كانت عند السلف ومنها أنه فيه تشبه بالكفار لأن الكفار يعني من مصار وغيرهم هم الذين يعملون هذه المسائل ومن هنا تسربت إلى الإسلام ومنها إضاعة المال وغير ذلك من المسائل التي بها يتأكد نهي عن تسريج القبور. قال يحرم سب الأموات وذلك لحديث أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وفي الباب أحاديث وآثار أخرى والتعزية مشروع وفي ذلك أحاديث منها ما أخرجه ما أخرجه ابن ماجه والترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عز مصابا فله مثل أجره فله مثل أجره ولا ندخل في تفاصيل البدع التي تحصل عند التعزية وغير ذلك فهذه يعني لو دخلنا فيها لما انتهينا لأن في المسألة يعني أشياء كثيرة جدا يمكن أن تذكر قوله يشرع يعني كذلك أهداء الطعام لأهل الميت مشروع ذلك لحديث عبد الله بن جعفر يعني بن جعفر من أبي طالب أنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم فقد أتاهم ما يشغلهم فاا يستفاد منه استحباب إهداء الطعام لأهل الميت عند يعني في الفترة التي يكونون فيها قد توفي لهم هذا الميد فهذا آخر ما أردنا شرحه من هذه الفصول في هذا اليوم، وانتهينا من كتاب الجنائز، ونمر في الحصص المقبلة إن شاء الله تعالى، يعني بعد الامتحان الذي سوف يعني بعد الامتحان الذي سوف نعمله يعني في باب الصلاة في كتاب الصلاة نمر إلى كتاب الزكاة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم نعم.ما ما, هي ما من يقول م موجودة يعني بعض الآثار من السنة في التعزية أذكر لك بعضها يعني لا أحفظها كلها. يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى وقال النووي يعني في التعليق على هذا الحديث هذا من أحسن ما يعز به من أحسن ما يعز به. وفي الباب يعني آثار أخرى منها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما توفي زوجها اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واخفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له في إلى غير ذلك المهم عندنا هناك يعني آثار في الباب ولكن كل ما يفيد تسلية أهل الميت ويعني ما يسليه ويقف من حزنهم وغير ذلك فهو مشرع في هذا الباب ولا يقال بطبيعة الحال أشياء تكون فيها تزقية للميت أو شهادة له بالجنة أو غير ذلك من المسائل المنهية أما ما عد ذلك فلا حرج نعم نعم فان يبقى حكم الأمر أو أن الأمتي على حاله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ثم خالف ذلك بفعله في فيبقى فيبقى حكم الأمر أو أن الأمتي على حاله نعم نعم لأنه شوف لأنه هو لم يتكلم عن, عن الرؤية التي فيها ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس هذا نسخ يفيد النسخ لأنه كان يق... كان يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيان ثم جلس وأمرنا بالجلوس فهذا صريح في في الموضوع أما كونه جلس فقط فلا يفيد النسخ وهذا ذكرته لما تكلمت عن المسألة ما, ما قال القائلة أن المرسل إذا خالف في <تصفيق> إلهي أو أمره فهو مقتضي أم أن الأمر إياه ينزل بين المر لا لا لا لا يفيد شيئا مخالفته فعله ل ل لأمره لا يفيد شيئا يعني يفيد إما يلا يعني فيه نظر يفيد أحد اثنين إما أن هذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم أو أن الأمر للوجوب هذه قرية تصرف الوجوبة إلى الاستحباب وفي هذا خلاف معروف في باب الأصول معروف في باب أصول والأورع الأورع في هذا الباب هو القول الثاني هذا يعني لأننا لا نقول بالتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بدليل قوي يفيد الاختصاص أما مجرد فعله مع الأمر بما يخالفه فلا يفيد الاختصاص قد يفيد أن النهي مثلا عن شيء ينهى عن شيء ثم يفعله قد يفيد أن النهي للتنزيه فقط يعني مخالفة الأولى لا ما أجل أن يفهم أن التي تكثير من الزيارة ما يخالف أما إن لم يكن من الزيارة فإكتار من الزيارة لا قلنا زوارات القبور ما قاله القرطبي وغيره من أهل العلم معنى المبالغ والإكثار من الزيارة منهيناه بنسبة للمرأة لأن هذا به تجمع بين النصوص لأن هناك نصوص تفيد جواز ذلك وهناك هذا النص الذي فيه اللعن زوارات القبور ولا يصح بلفظ زائرات القبور لا يصح إلا بصيغة المبالغة زوارت وأن مكثرات من الزيارة إنما قلت يتأكد النهي يتأكد النهي إن فعلت المرأة مسائل من نياح وغيرها مما يخص مسائل خاصة بالنساء أنتي نياح والصياح وكذا هذه تتأكد بها حرمة الزيارة وإلا فالمطلق المبالغة من هي نار نعم. يعني ولكن قال زورات أم قال زائرات؟ لأن حتى هذا في الروض الندية تكلم يعني قال الأمر عندي من من المضايق ولا لم يرجح فيه شيئا لأنه أصلاً لم يس لم يضعف حديث الزائرات بلفظ زائرات القبور لم يضعف إذا لم تضعف صار الأمر صعبا أن ترجح أو أن تجمع بين ال بين النصوص. نعم. <تصفيق> شقو شنو شرح ولا اشق الشق هو العادي يعني قبر عادي تحفره وتتهز التراب فقط يعني واللحد يكون هكا في العرض يعني تحت تحت التراب هناك بحال اه بحال المجر ايوا واش شق واش شق فهمت هذا يشير تمام لا ما وجدت في السنة شيئا أنا, أنا يوضع شيء يهال التراب عليه يهال الطراب عليه ولذلك قيل بأن اللحد أولى كثير من أهل العلم قالوا اللحدة أولى لأن ليس في إهالة للتراب على على مباشرة على وجه الميت أو رأسه أو كذا لأنه يدس في هذاك المكان ثم يتسد القبر بينما في الشق عادي تضطر إلى إهالة التراب عليه نعم هذا هذا ل <سؤالي> لهذا سألني يعني يعني ما أعرف لو دليل من السنة ما أعرف قال الجمهور الجمهور قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا لم يوصي إذا أوصاهم بالبكاء عليه والنياح وكذا أو يعني لم يوصيهم بترك ذلك إن علم أنهم يفعلون ذلك هذا قول الجمهور وهو القول الراجح وهو القول الراجح وقال الشيخ الإسلام بن تيمية وتبع على ذلك من القيم يعذب ليس تعذيب هو يعني الم يعني الذي يكون من الله سبحانه وتعالى يعني تعذيب كالعقاب ليس عقابا وإنما مطلق تعذب بمعنى أنه في قبره يتعذب بمعنى يتألموا لبكاء أهله عليه يعني يسمع بكائهم وغير ذلك فيتألموا لذلك وهذا لا يكون إلا في القبر يعني في حياة البرزخ ولكن كما قال الشيخ الألبن حفظه الله تفصيل جيد في المسألة قال وردت روايات أنه يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة بزيادة يوم القيامة وهي سندها صحيح ويوم القيامة لا شك أنه إذا قيد يعذب فلا يكون إلا التعذيب بمعنى العقاب فالاولى قول الجمهور والله أعلم وهناك أقوال أخرى ولكن هذان القولان هما الأولان. ما أدري. أنا قلت بأن في الباب أقوال ربما منها هذا ولكن لا أدري. هذان القولان هم الأقرب وقول الجمهور هذا إذا من يوصي إن يعني يعني توصي بذلك ماذا ذكرناه في باب الوصية توصي بأي شيء تبع السنة وكذا يعني يعني ما. هذا ليس نياحة قلنا نياح ما هي؟ إنما هذا يكون تزكية وهذا من هي ناء تزكية لهذا الميت وهو من هي ناء وإنما ليس نياحة م. تزكية للميت أو هذه البداية التي قد يعملونها من حفلات التأبين أو غير ذلك كلها تزكيات أو قد يصل البعض إلى أكثر من ذلك فيشهدوا له بالجنة أو يشهدوا له بالشهادة أو ذلك هذا كله منهي عنه؟ هو هذا ليس من فعل المسلمين هذا دخل إلينا من أهل الكتاب والله صلنا أنهم لا يفعلون يعني الصلاة لا يفعلونها ثم لا فائدة منه. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الآشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة الناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من nem ismerni, inna liy la وضعا ونمارق مصفوفا وزرابي مبثوثا أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت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 إِن لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصْرِيط إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرِ إِنَّ إلينا صدق الله العظيم